كافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب فانطلق الملو منهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة هذا إلا اختلاق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 وقالوا ربنا اجل لنا قصتنا قبل يوم الحساب